قل هذا السائل ما حكم التوسل بالنبي صلى الله عليه وسلم التوسل من حيث هو نوعان توسل مشروع وتوسل ممنوع والتوسل المشروع تعرف مشروعيته من دلائل الكتاب والسنة فكل توسل دل الكتاب والسنة على مشروعيته فهو مشروع وسائل للعبد أن يتوسل إلى الله سبحانه وتعالى به والتوسلات التي دل الكتاب والسنة على مشروعيتها أعظمها التوسل إلى الله بأسماء الحسنى وصفاته العليا كما قال الله جل شأنه ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وقال الله جل على قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى و يأتي في في القرآن في دعوات الأنبياء ودعوات غيرهم والدعوات المأثورة عن نبينا عليه الصلاة والسلام التوسل إلى الله جل وعلا بأسمائه وصفاته هذا يأتي كثيرا في ألاته والنوع الثاني من التوسل التوسل إلى الله بعمل العبد الصالح ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا فيتوسل إلى الله بإيمانه فالتوسل إلى الله بالإيمان بالعمل الصالح بالطاعة بالعبادة هذا مشروع ومن ذلكم قصة النفر الثلاثة الذين أطبقت عليهم الصخرة في الغار فتوسل كل واحد منهم بعمله الصالح أحدهم توسل إلى الله ببره بأمه والثاني توسل إلى الله بتعففه وبعده عن فاحشة الزنا والثالث بعطاء الأجير أجره وتوفيته حقه فانكشفت عنهم الصخرة فهذا توسل مشروع أيضا التوسل إلى الله بدعاء الصالحين الأحياء مثل أن يقول لرجل صالح ادعو الله لي أو ادعو الله لنا أو ادعو الله لإخوانك المسلمين أو نحو ذلك فهذا كله مما دلت النصوص على أنه سائق والنوع الثاني من التوسل يعرف بالتوسل الممنوع وما لم يدل الدليل على مشروعيته وقد قال عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد والتوسل بالنبي عليه الصلاة والسلام إن كان توسلا بطاعته واتباعه وحبه فهذا من أعمالك الصالحة فهذا من أعمالك الصالحة ولك أن تتوسل إلى الله بذلك كان تقول في توسلك اللهم إني أتوسل, أتوسل إليك بحبي لنبيك عليه الصلاة والسلام أو باتباعي لنبيك أو بحرصي على سنة نبيك صلى الله عليه وسلم أو باقتداء بنبيك عليه الصلاة والسلام هذه أعمال صالحة لك فللعبد أن يتوسل إلى الله بعمله الصالح أما أن يقول في دعائه: اللهم من اسالك بجاه نبيك أو بمكانة نبيك أو بذات نبيك أو بمنزلة نبيك فهذا مما لم يدل عليه دليل ما لم يدل عليه دليل ونحن نعتقد أن جاه نبينا عليه الصلاة والسلام أفضل جاه ومكانته عند الله أفضل مكانه لكن ليس هناك ما يدل على مشروعية التوسل إلى الله جل شانه بجاهه أو بمكانته وما يستدل به من يقول بذلك لا يخرج استدلاله عن أمرين إما أحاديث لا تصح لا تصح تنسب إلى النبي عليه الصلاة والسلام ولا تصح مثل توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم هذا لا يصح ولا يجوز أن ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أو أحاديث صحيحة فهمت على غير معناها واستدل بها على غير مرادها مثل قوله قول عمر رضي الله عنه اللهم انا كنا نتوسل إليك بنبينا والآن نتوسل إليك بعم نبينا قم يا العباس فادع الله لنا واضح أن المراد الدعاء كانوا يتوسلون إلى الله بالنبي أي بدعاء يقول ادعو الله لنا فيدعو لهم عليه الصلاة والسلام ولما مات عليه الصلاة والسلام لم يفعلوا ذلك توسلوا بدعاء العباس قال قم يا العباس ادعو الله لنا فيخطئ بعض الناس ويفهم من هذا الحديث ما لا يدل عليه ويحمله على التوسل بالجاه أو بالذات أو بالمكانة وهو إنما هو واضح في التوسل بالدعاء قم يا العباس فادعوا الله لنا نعم أحسن الله ليكم يقول هذا السائل ما معنى قوله تعالى وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم عرفنا قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى معنى الإله وإذا عرف معنى الإله عرف معنى الآية والإله هو الذي تألهه القلوب وتخضى عليه وتذل وتنكسر وتحبه فقوله وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله أي له ويخضع له ويدل له من في السماء ومن في الأرض نعم أحسن الله ليكم يسأل يقول ما حكم قراءة القرآن في ماء وشربه من أجل الشفاء قراءة, قراءة العبد يعني الآيات أو سمة الآيات مثل الفاتحة أو المعوذتين والنف الماء وشربه لا بأس بذلك لا بأس بذلك وفيه آثار في هذا المعنى آثار عن السلف رحمهم الله تعالى وهو في الجملة داخل في الاستشفاء بالقرآن استشفاء بالقرآن سواء قرأ على مريضه مباشرة أو قرأ في ماء وشربه المريض هذا كله لا بأس به وهو داخل في قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل سواء نفث عليه مباشرة أو قرأ في ماء وشربه لا بأس بذلك نعم أحسن الله ليكم يسأل عن اسم الله الشفيع أو هل من أسماء الله الشفيع جاء في القرآن أن الشفاعة ملك لله قل لله الشفاعة جميعا وأنه لا شفاعة إلا بإذنه سبحانه وتعالى من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه قال جل شانه وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى فالشفاعه ملكه سبحانه وتعالى الشفاعة ملكو سبحانه وتعالى. وأما يعني ذكروا الشفيع اسما لله، فهذا لا أعلم شيئا يدل عليه. نعم. لكن الشفاعة ملك لله. الشفاعة ملك لله. قل لله الشفاعة جميعا. أي هو المالك لها سبحانه وتعالى. نعم. يسأل عن كتاب شرح اسماء الله الحسنى للنبوي. لا أعرفه. يقول مكتوب في أحد أعمدة المسجد أن هذا حد المسجد النبي صلى الله عليه وسلم فهل باقي المسجد الآن لا يقع عليه ثواب الصلاة بألف صلاة الزيادة لها حكم المزيد الزيادة لها حكم المزيد فكل التوسعات التي حصلت لهذا المسجد سواء في زمن الصحابة في زمن عمر ثم في زمن عثمان ثم بعد ذلك في زمن بني أمية ثم بعد ذلك في الأزمان المتلاحقة بعد ذلك كل هذه التوسعات يشملها قوله عليه الصلاة والسلام صلاة في مسجد هذا صلاة في مسجد هذا خير من ألف صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام فزيادة لها حكم المزيد نعم أحسن الله لكم يسأل عن معنى سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى التسبيح هو التنزيه والتقديس لله عز وجل وأسبح الله أي أنزه الله سبحان ربك رب العزة عما يصفون أي تنزه وتقدس تبارك وتعالى عما يصفه به أداء الرسل وقوله سبحان ربي العظيم فيه تسبيح الله وإثبات عظمة الله التي يدل عليها اسمه العظيم وهي عظمه في الذات وعظمه في الصفات وعظمه في الافعال فاسمه تبارك وتعالى العظيم من الأسماء الداله على معان عديدة لا على معنى مفرد سبحان ربي العظيم فقول سبحان ربي العظيم في تعظيم الرب ولهذا قال عليه الصلاه والسلام اما الركوع فعظموا فيه الرب ولهذا يقول المسلم في ركوع سبحان ربي العظيم معظم ربه سبحانه وتعالى وقوله سبحان ربي الأعلى تنزيه لله عز وجل مع إثبات علوه ذاتا وقدرا وقهرا نعم حسن الله عليكم يسأل عن اسم الطيب هل هو من أسماء الله وهل يجوز التسمي به التعبيد هل يجوز التعبيد يعني أن يقال عبد الطيب الطيب اسم من أسماء الله ثابت في السنة الطيب اسمه من, أث... من اسماء الله الحسنى ثابت في السنة في قوله عليه الصلاة والسلام إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا والطيب يدل على الطيب وكذلك من الأسماء الدالة على معان عديدة لا على معنى مفرد والطيب في ذاته في أسمائه في صفاته في أفعاله في شرعه في أحكامه الذي له أيضا الطيبات فلا يقبل إلا طيبة ولهذا نقول في التحيات التحيات لله والصلوات والطيبات الطيبات لله أي كل قول وفعل وعمل صالح طيب فهو لله لا يتقرب به إلا لله سبحانه وتعالى فالطيب اسم من أسماء الله وهو ثابت في السنة عن النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه نعم احسن الله ليكم يسأل عن تقدم صفوف المأمومين على الإمام هل يجوز ذلك لا يتقدم المأموم على إمامه لا يتقدم المأموم على إمامه و كثير من أهل العلم يبطلوا صلاته كثير من أهل العلم يبطل صلاه من يتقدم على امامه ويكون متقدما على امامه والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم لكن الخلاصه انه لا يجوز للمسلم أن يتقدم على امامه بل يكون متاخرا عن امامه ليس متقدما له ليس متقدما عليه وإذا احتاج يعني ل إلى جنب الإمام لا بأس بذلك أما أن يتقدم على إمام فلا يجوز نعم هذا يريد نصيحة يقول أنا شاب وفقني الله عز وجل للحج والإجابة ندائه وكنت مما اللب بالتلبية وكنت قبل الحج أحلق لحيتي وأعرف أنني مقصر فما نصيحتكم لي يا شيخ نصيحتي لك أن تلزم تقوى الله وأن يكون حجك نقطة تحول في صلاح وحسن صلة بالله وأن تكون حالك بعد الحج خيرا منها قبله ولا يليق بمن حج أن يرجع بعد حجه إلى عمل سيء أو إلى حال سيء أو إلى حال أسوأ والعياذ بالله من حاله قبل الحج بل الذي ينبغي عليه أن تكون حاله بعد الحج خيرا منها قبله فإن كانت حاله قبل الحج سيئة تكون بعد الحج حسنة وإن كانت حاله قبل الحج حسنة أن تكون بعد الحج أحسن وهذا من علامات القبول من علامات قبول الحج أن تكون حال الإنسان بعد الحج خيرا منها قبله لكن إذا حج الإنسان ثم بعد الحج رجع مضيعا مفرطا مهملا للفرائض مرتكبا للمحرمات أين أثر الحج؟ أين أثر الحج وأين تقوى الله عز وجل التي اكتسبها في حجه وأثمرت وكانت من ثمار حجه فالواجب على من أكرمه الله بالحج أن يرجع إلى بلده متقيا لله ولهذا ختمت آيات الحج في سورة البقرة بقوله سبحانه وتعالى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون وهذا زاد ينبغي أن يرجع به كل حاج إلى بلده واتقوا الله واعلموا أنكم لي تحشرون يعني ارجع إلى بلدك متقيا لله عالما بأنك ستحشر وتلقى الله وأن الله سبحانه وتعالى سيحاسبك على أعمالك فمن أكرمه الله بالحج يحمد الله على هذه النعمة ويسأل الله تبارك وتعالى القبول ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر النفس ويجاهد نفسه على المحافظة على الطاعات ومجاهدة النفس على أنواع العبادات والبعد عن الآثام والمحرمات ليفوز بذلك فوزا عظيما وليكون حجه نقطة تحول إلى خير ورفعة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 واهدنا ويسر الهدى لنا وانصرنا على من بغى علينا اللهم اجعلنا لك شاكرين لك ذاكرين اليك اواهين منيبين لك مخبتين لك مطيعين اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واهد قلوبنا وسدد السنتنا واسللل سخيمه صدورنا اللهم آت نفوسنا تقواها زكها انت خير من زكاها أنت وليها ومولاها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 استغفرك واتوب اليك وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبده ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين